مهضعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عشر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون واشدجر فدعا ربه انني مغلوب فدعا ربه انني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بما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 وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَشْتَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ كذبت عاد فكيف كان عذابه ونظر إننا أرسلنا عليهم ريح صرصار إننا أرسلنا عليهم ريح صرصار من أحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يشرنا القرآن للذكر فهل من مبدكر كذبت تموذ بن نذر فقالوا أبشروا منا واحداً فقالوا أبشروا منا واحداً نتبعه. في ضلال وشعر أألقي الذكر عليهم بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرفل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واشقبر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 عصبًا إلا آل لوط إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عدنان كذلك نجزي من شكر ولقد أ ذرهم بطشتنا فتمرو بنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا فذوقوا عذابنا ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يشرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر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 يوم يسحبون في النار يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما سسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة لمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله سمع الله لمن حمده